وقفت ببابك يا خالقي وقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا وأسق بها لهيبا من الحزن في خافقي يسوق العباد إليك الهدى وذنب إلى بابكم سائقي أتيت وما لسوى بابكم قديحا أناجيك يا خالقي ذنودي أشخ وما غيرها أقضى منامي منه أعاتب نفسي أما هزها بكاء الأحبة في سترتي أما هزها الموت يأتي غدا وما في كتاب سوى رفلة أما هزها من فراش الثرى فلا تزيد به وحشتي ندمت فجئت لكم تائبا تسابقني بالأسى حسرتي أتيت وما بسوى بابكم فإن تقردني فوى ضيعتي إلهي أتيت بصدق حنين يناديك بالتوب قلب حزين إلهي أتيتك في أغرعين إلى ساحة الأفن سوق دفين إلهي أتيت لكم تائدا فألحق ريحك في التائبين أعلم على نفسه والهوى فإن لم تعنه فمن دا يعين أتيت وما لسوا بابكم صرفناك يا ربي بالمذنبين أبوح إليك وأشف إليك حناليك يا ربي إن إليك أبوح إليك بما قد مضى وأطرح قلبي يدين يديك قطاع الخطايا ودرب الهوى وما كان تخف ذروب عليك تراني فتمهلني ملتك وتستر سود الخفايا لديك أتيت وما لسوى بابكم ولا ملتجانك إلا إليك إلهي من لي إذا هادني بجمع الخلائق يوم الوعيد إذا أحرقت ناركم أهلها ونادت أيا رب هل من نزيد إذا كل نفس أتت معها إ رب ما سائق ووشير وجدك بالذب أساب مخف الماز عبددا الع إ بِمَنْ ب وَمَا وما غير أفك أن أريد عبيدك قَدْ قد أو وَمَا بعدهم وماادواك إلى العب.